والبلاد الخير لقد de ان خَوْفٌ عَلَنَا فَمَا ذَنَبْنَا مِنْ ظُلْمٍ هَذَا الْبَلَدُ مِن قَوْمٍ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ رب العالمين وبلغكم رسالا في و ان من الله تَنقُولُ لَئِن كُنْتُم لهم كانوا قوما عزيز أفرا تستقون قال الملغ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفر